وَمَا أَ زَلن على قمِهِ مِ بَعْدِهِ مِن جُجِ مِنَ السَّمائِ وَمَاكُ النَّ مُزِبد.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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون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 فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تم بِئْتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ نَهَارًا فَإِذَا هُمْ